قال لهم موسى غيلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعتكم بعذاب قال لهم موسى غيلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعتكم بعذاب وقد قاب من افترى وقد خاذ من استمره.